بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قبل أن نبدأ بالدرس الجديد لعلنا نراجع مراجعة سريعة للدرس السابق فلربما بعض الأخوان قد يكون لربما نكون أكثرنا عليكم يمكن الأحاديث في باب الربا تحتاج إلى شيء من ربما يكون ثلاثة تحاديث كثيرة في مجلس واحد ربما كنت أقرأ في الوجوه في الدرس الماضي أني أثقلت فأخشى أن يفوت أشياء مهمة وباب الربا من أهم الأبواب فنراجع بعض المسائل التي ذكرناها مناسب هذا ولا نبدأ الدرس الجديد؟ جيد أنت حضرت معنا يا معاذ طيب راجع سريع بس الآن قلنا بأن الربا نعم منهما يكون ربا فضل ومنهما يكون ربا نسيئة فربا النسيئة ما هو ما هو ربا النسيئة سريعا علشان ما ناخذ وقت تفضل نعم ربا نسيئة جنس بجنسه متفاضلا نسيئة نسيئة يعني مع تأخير القبر طيب لو باعه بجنسه من غير تفاضل مع تأخير القبر كيلو بر بكيلو بر مع التأخير ما يكون نسيئة يجوز يعني هذا ما يجوز لماذا لا يجوز فلا من التقابض والتماثل فإذا حصل التفاضل شو يصير هذا إذا حصل التفاضل مع التقابض ربة فضل فإذا لم فإذا حصل التفاضل مع التأخير نسيئة فإذا حصل التماثل مع التأخير نسيئة هو نسيئة فإذن النسيئة لها صورة, صورة فيما يتعلق ببيع الربوي بجنسه نعم طيب لو باع الربوي بغير جنسه عفوا باعه بربوي لكن من غير جنسه فماذا يشترط هنا يشترط التقابض فاذا ويجوز التفاضل ولا لا شعير كيلو بر بكيلوين شعير يجوز طيب ولو أنه لم يحصل التقابض وش يكون هذا ربا ربا نسيئه طيب هذا ربا نسيئة ربا الفضل ما هو ربا الفضل ربا الفضل، ها؟ نعم بيع. بيع الربوي بجنسه متفاضلا مع مع التقاضي. طيب لو حصل تأخير، وش يكون؟ نسيئة و... وفضل. تهتم. صار إذا يجتمع الربا النسيئة وال وال ربا النسيئة وربا الفضل يجتمعان في صوره ولا لا مثل هذه باع ربوي بجنسه متفاضلا من غير التقابض نسيئة وفضل صح طيب تنفرد النسيئة فيما لو باعه بجنسه متساويا لكن من غير من غير تقابض ولا لا وينفرد الفضل في صوره إذا باع الربوي بجنسه متفاضلاً مع التقابض كيلو بر بكيلوين بر بالتقابض هذا يسمى ربا فضل كيلو تمر سكري كيلوين إرزيز مع التقابض هذا يسمى ربا فضل جيد أدى ما يتعلق بربا الفضل وربا النسي الحديث الأول ذكرنا عنده مسائل متنوعة الآن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الورق الذهب بالورق قال ربا ثم ذكر البر بالبر إلى آخره العلة في الربا بالنسبة للذهب والفضة ما هي ها ايش أي مثلا إذا قلنا أنها الثمنية فإن ذلك لا يجري بسائر المعادن ولا يجري بالموزونات وإذا قيل إن العلة هي الوزن فإن كل موزون يمكن أن يجري فيه الربا طيب والبر والشعير إلى آخره إيش العلة فيه إذا قلنا إنها الكيل فقط فيكون هذا في كل المكيلات فالصابون يدخل فيها الربا ولا لا الجص يدخل فيها الربا الجير يدخل فيها الربا الاسمنت الحنة كلها يدخل فيها الربا وإذا قلنا لا الكيل مع الطعام خرجت كل الأشياء غير المطعومة ويدخل في المطعومات ما يلحقها تبعاً، وإن لم يكن من المطعومات استقلالا مثل فلفل البهارات الملح لا سيما أنه جاء منصوصا في الحديث وبناء عليه تتشع الدائرة أو تضيق في الأشياء الربوية إذا قلنا أن العلة الكيل مثلاً، عفوا الوزن لنسبة للذهب والفضة فاللحم موزون فعلى هذا يدخله الربا فلا يباع إلا مثلا بمثل مع التقابض إلا إذا بيع من غير جنسه من غير جنسه مثل لحم ضأن ببقر هذا جنس آخر يعتبر لكن إذا قلنا لا أصلا القضية تتعلق بالذهب والفضة ليس الوزن وإنما الثمانية مثلا أو فاما هذا يكون طيب ذكرنا جملة من القواعد قلنا صحيحوا لي يا عادنتم كل شيء يحرم فيه ربا الفضل يحرم فيه ربا النسيئه دون العكس صح ولا, ولا مو صحيح كل شيء يحرم يحرم فيه ربا الفضل يحرم فيه ربا النسيئه دون العكس صحيح طيب تعطوني مثال من يعطينا مثال نعم كيف سم البر بالبر نعم يحرم فيه ربا الفضل صعب صعين البر بالبر ويحرم فيه ربا النسيئه سواء متفاضلا أو غير متفاضل لا بد من التقابض طيب دون العكس يعني ايش دون العكس ايوه نعم من ايش بغير جنسي الربوي بغير جنسه يجوز فيه التفاضل واضح تمر ببر صاع تمر بصاعين من البر ما في اشكال لكن لا بد من التقابل، فهذا يحرم فيه النسيئة، ولا يحرم فيه ربا الفضل، فما كل ما يحرم فيه ربا النسيئة يحرم فيه الفضل أو يقع فيه؟ طيب. ذكرنا قاعدة أخرى إذا بيع المكيل بجنسه وجب فيه شيئاً ما هما؟ نعم. التساوي والتقابل. طيب وإذا بيع بغير جنسه فلا من لا بد من التقابل. طيب الآن إذا قلنا مثلا إذا قلنا إن الربا في المكيل المطعوم وأجرينا هذه القاعدة فاللبن والحليب مكيل ولا لا في الأصل طبعا الرجوع إلى الأصل. فعلى هذا ما هي القاعدة في المائعات قلنا كل مائع يجري فيه الربا فهو فهو مكيل هذه القاعدة واضح السمن مكيل ماشي الحال كيف كل مائع يجري فيه الربا فهو مكيل كل مائع يجري فيها الربا الآن الدهن المأخوذ من الحيوانات هذا يجري فيها الربا باعتبار رجوع إلى أصله ما تفرع منه فإذا قلنا اللحم يجري فيها الربا فما تفرع منه يجري فيه الربا إذا قلنا بهذا هذا بنسبة للدهن أو السمن أو الزيوت الحيوانية طيب ذكرنا أيضا قاعدة أخرى وهي أنه إذا تساوى الكيل والوزن صح بيع المكيل بجنسه كيلا أو وزنا مضبوط صح بيع المكيل بجنسه كيلا أو وزنا إذا أمكن الضبط مثل إيش إذا أمكن ضبطه بغير المكيال أو بغير المكيال الأصل الذي يرجع فيه إليه الكيل أو الوزن ما الذي يمكن يتأتى في هذا وما الذي لا يتأتى فيه نعم البر نعم البر إذا كان البر نعم إذا كان قد جرش يعني كسر لكنه ما طحن مع بر مستقيم هذا يصعب بالكيل الضبط والتساوي لأنه سيحتمل أكثر من هذا الجريش لكن يمكن ضبطه بالوزن ولا ما يمكن يمكن أن يضبط فيصح أن يرجع فيه إلى الوزن ولا أشكال طيب وهكذا لو أنه صح فيه الكيل ولم يختلف الوزن مثل بر سليم مع بر سليم وزنناها ما في إشكال واضح وما لا ينضبط مثل إيش؟ نعم كيف التمر مع إيش؟ التمر إيه نعم المرصوص المكنوز مع التمر المنثور هذا ما يضبط بال بالكيل ما يمكن فيرجع فيه إلى ماذا؟ يمكن أن يضبط في الوزن فلا إشكال. لكن هناك أشياء قد لا تضبط مثل ما يمثل الفقهاء بالبر الصحيح الذي لم يطحن مع البر الذي قد طحن الدقيق يقول لأنه يتطاير ويتنافع هذا لا يتأتى من جهة الوزن الكيل لكن في الواقع في الطرق الحديثة الآن والرحى قديما تعرفون حالها لكن الآن بالمطاحن الحديثة وكذا ممكن أنه يوزن ولا يضيع منه شيء نعم ما يضيع منه شيء ممكن هذا بهذا الآن آه. هذه بعض طيب ذكرنا قاعدة في التساوي والعلم بالتساوي وعدمه نعم الجهل الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل لكنه يستثنى من هذا ماذا العرايا يستثنى من هذا العرايا طيب ذكرنا أشمل حديث في الأنواع الربوية وهو حديث نعم عبادة بن الصامت رضي الله عنه ذكر فيه إيش الذهب والفضة والبر البر هو القمح أيوة والشعير والتمر والملح ستة أشياء هذا أشمل حديث في الأصناف الربوية وتعرفون ذكرنا كلام أهل العلم هل يقتصر ذلك على هذه الأصناف فقط باعتبار نرسل نص عليها ويوجد أنواع ثانية في ذلك الوقت ما ذكرها وهذا قول له وجه بأنه لا يقاس عليها غيرها. وقول من قال بأنه يجري القياس لأن الشارع حكيم ولا يفرق ولا يفرق بين المتماثلات. طبعا هذا على التسليم بأنها متماثلات. والمسألة محل اجتهاد وهي من المسائل الاجتهادية. طيب. أيضاً تكلمنا على فروع الأجناس مثل الخبز، نعم والثريد. والكعكة والأشياء اللي هل تعتبر جنس مستقلا أو لا يعني هذه أبرز المسائل اللي تكلم لعل هذا يكفي ماشي مراجعة خفيفة أي نعم طيب تفضل نعم الحديث نعم يتعلق بالصرف وهو أيضا نص في ربا النسية لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالورق دينا فالذهب جنس والفضة جنس وإذا اختلفت الأجناس فإنه لا بد من التقابض فهنا نهى عن بيعه بيع الذهب بالفضه دينا فهذا في ربا نسيئة والحديث الذي ذكرنا حديث بلال رضي الله عنه لما جاء بالتمر الجنيب وقالنا صلى الله عليه وسلم اوه عين الربا هذا نص في ربا الفضل نعم وربى النسيئة لا أشكال في أنه محرم وخلاف من خالف من السلف كابن عباس رضي الله عنهما إنما هو في ربى الفضل أما النسيئة فلا أشكال فيه وذكرنا ابن عباس رضي الله عنه رجع عن هذا القول الصرف من أهل العلم من يقول إن هذه التسمية له مأخوذة من الصوت تقول الصريف سمع صريف الأقلام للقلم صريف صوت فالدنانير حينما توضع في الميزان وتوزن أو الدراهم يكون لها صوت تصوت صريف الدنانير فهذا الصريف سمي هذا التعامل به فقيل له صرف هكذا ذكر بعض أهل العلم ويمكن أن يكون لمعنى آخر كالتحويل أنه صرفه من كذا إلى كذا يعني حوله من دراهم إلى إلى دنانير أو نحو ذلك قد يكون هذا أصل التسمية أحيانا يفيد أحيانا ويحتاج إليه طالب العلم وأحياناً لا يفيد إنما هو من باب ما يسمى بملح العلم وليس من صلبه لكن التسمية أحياناً لها أثر معرفة أصل التسمية يكون له أثر في معرفة أو فيما يترتب على هذا من حكم جيد يعني مثل الربا الآن نحتاج أن نعرف ما معناه الأصل فيه هل وزيادة طيب ربا النسيئة إذا كان مثلا بمثل مع عدم التقابض ما في زيادة ولذلك في المرة الماضية قلنا لكم إلا أن نقول بأن هذا ينزل منزلة الزيادة باعتبار أن الأسعار تتغير ولهذا من أهل العلم من أبى أن يفسره بتفسير يتعلق بالزيادة في الشرع قال لا نحن نقول الزيادة في ربا الفضل بيع الربوي بمثله متفاضلا هذا الزيادة أما النسية فلا يلزم أن يكون بها زيادة وجملة من المعاملات المعاصرة في الربا قد لا يكون فيها الزيادة فعلى كل حال قضية الصرف وأصل الصرف لا يترتب على معرفة أصله فائدة فيما أعلم الله تعالى أعلم لا يترتب عليها شيء لكن هكذا قال بعض أهل العلم إنه من التصويت من الصريف طيب الآن الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيع الذهب بالورق بينا هذا الآن ربوي بربوي من غير جنسه من غير جنسه مع عدم التقامض هو طبعا يجوز التفاضل ولا لا أي نعم مع عدم التقابض فصار ذلك من قبيل ربا النسيئة من ربا النسيئة طبعا ذكرنا لكم نحن الأنواع الأربعة بيع ربوي بجنسه مع التقابض والتفاضل قلنا هذا ربا الفضل مع التفاضل وعدم التقابض فضل ونسيئة مع التساوي وعدم التقابض ايش يعتبر نسيئة بيع ربوي بغير ربوي اصلا لا اشكال فيه ربوي بغير ربوي قال له عشرة اطنان من البر بهذه السيارة فهذا لا إشكال فيه طيب بيع ربوي بيربوي نعم من غير جنسه مع اختلاف العلة مع نعم حسنت يجوز فيه يعني تسقط الشروط يجوز التفاضل وعدم التقابض اختلاف العلم قلنا في ايش في الذهب والفضة وما يقوم مقامها من النقود فلا يأتي انسانه يقول الآن الذهب والفضة ربوي واذا بعناه بربوي اذا اشترينا به ربويا من غير جنسه كالبر اذا يجب التقابض في المجلس هل هذا نشترطه الجواب لا ليه لأن العلة هناك اختلفت وإنما يجب التقابض إذا اتحدت العلة فالذهب والفضة العلة متحدة سواء قلنا إنها ذهب فضة أو قلنا الثمنية أو قلنا إنها موزونة فهنا لا بد من التقابض ولا يشترط التساوي لكن إذا اختلفت العلة هذا مطعوم مكيل وهذا ذهب فضة فهنا لا نشترط تساوي ولا نشترط التقابض هذه قضية واضحة ولذلك بعض الناس يسأل يقول كيف طيب يجوز أن نشتري مسألة السلم تعطيه عشرة ألاف ريال على أنك تأخذ منه عشرة ألاف كيلو من البر في وقت الحصاد هذا ربا هذا ليس بربا العلة اختلفت واضح هذا الكلام طيب أيضاً هذا الحديث قال فكل واحد واحد منهم يقول هذا خير مني وهذا من يعني تورع السلف وأدب السلف ومعرفة هؤلاء لأقدار بعضهم وتحاشيهم للفتية وكل ما قل علم الإنسان كلما اشتراه. على الفتية وحاول أن يكون هو الذي يصدر في كل شيء بل ربما يجيب وهو لم يسأل يعني يوجه السؤال لغيره ويجيب نعم وهذه ورطة ومشكلة كبيرة قد لا يعرف تبعتها ولا خطورة ما أقدم عليه إلا إذا تحقق بالعلم مع الخشية من الله تبارك وتعالى وإمام مالك تعرفون أخباره في هذا كان يتمنى أن يضرب صوتا بكل فتوى أفتاها طيب الآن هذا الحديث في موضوع الصرف وكذلك الحديث الآخر حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه نقرأ نقرأ الحديث اللي بعده وبعدين. هذا بمعنى الحديث السابق نهى عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء وعمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا مسألة الصرف هي كما ذكرت في المرة الماضية راجعة إلى موضوع الربا راجعة إلى موضوع الربا فالذي يعتورها هو أمر أمر الربا وذكرت لكم في أول الكلام عن البيوع أو البيوع المحرمة أن التحريم يرد على المعاملات إما من جهة الغرر أو من جهة الجهاله أو من جهة الربا وإن شئت أن تقول الظلم مثلا والواقع أن الظلم مرتبط بهذه الأشياء فالآن الذهب بالذهب سواء سميته صرفا أعطيته دينار نعم بدينار أو أنك جعلته بيعا فالواقع أن الصرف بيع يعني أي كان التسمية الذي تطلقها عليه فهو راجع إلى شيء واحد التسمية لا تؤثر إن سميته صرف فهو صحيح وإن زميته بيعا فذلك صحيح أيضا لأن الصرف بيع ولذلك يقال من الأشياء التي التي يغفل عنها كثير من الناس في مثل هذا لأننا الآن أدركنا الصورة البسيطة الواضحة وهي أن الإنسان إذا أراد أن يصرف أنه لا بد من التقابض لا بد من التقابض إذا كان الربوي بجنسه فلا بد من التماثل، لا بد من التماثل التساوي. وإذا كان بغير جنسه ذهب بفضة مثلا فلا يشترط التماثل لكن لا بد من التقابل. إحنا أدركنا الصورة البسيطة الآن وهي أنه مثلا دينار بدينار ودرهم بدرهم هذه لا إشكال فيها؟ لكن هناك صور أخرى يحتاج أن يعرف الإنسان حقيقتها. مثال هل يجوز الآن؟ هل يجوز؟ بيع شراء الذهب بالبطاقة بطاقة الفيزا مثلا أو بطاقة الصرافة العادية هذه بطاقة البنك هل هذا يعتبر تقابض؟ هل يجوز أن يشتري الذهب بكتابة شيك؟ هل يجوز له أن يشتري الذهب بحواله؟ يقول له أنا أطالب فلان عشرة ألاف وهذا الذهب اللي شريته منك عشرة آلاف وانت رجل ملسون وأنا رجل أستحي ولا عندي استعداد أني أدخل مع الناس في مهاترات أنا بشتري منك بعشرة آلاف واذهب واخذ من هذا عشرة الآلاف يصلح هذا ما في تقابل لحظ طيب بالشيك هل هذا في تقابل ما في تقابل وإن قال من قال بأن هذا الشيك عبارة عن سند كأنه دخل في رصيده الواقع أنه ليس كذلك واضح كيف قد قد يبقى معه جيد كيف البطاقة أيضا البطاقة من أهل العلم ينظر إلى أن ذلك يستحصل مباشرة هو يخصى من رصيدك لكنه ما ينزل في رصيده إلا بعد مدة فقالوا هذا ينزل منزلة التقابض واضح ومن نظر إلى أنه لم يصل إليه واضح فكأنك أعطيته طرفا آخر ليعطيه إياه فيما بعد وتعرفون صعوبة مسائل الربا يعني من أهل العلم ذكرنا لكم من قبل من قال إنه لا يصح أن يكون في المجلس مع التأخير لابد يدا بيد لأن الله سلم قال ها وها فقالوا هذه على ظاهرها وصورتها المتبادرة في الذهن ها وها فإذا كان مع المجلس أربع ساعات ويشترى منها الآن والساعة الرابعة أعطاه الثمن من أهل العلم من يقول لا يصح هذا وهو في نفس المجلس فكيف بهذه الصورة وهذه الصورة أيضا قد يحصل فيها ترى شيء من الخلل أحيانا يرجع لحسابه ولا لا تحصل تحصل خلل في بعض العمليات إيه أحيانا ما تتم العملية وأحيانا قد يعطيك مؤشر أنها انتهت والواقع أنها لم تنزل في حسابه جيد يحصل هذا ولذلك تجد الناس عندهم مراجعات مع البنوك في مثل هذه القضايا ويقع لهم لربما بعضكم وقع له شيء من هذه الأمور فالمقصود أن مثل هذا طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هاء وها وأن الربا حرام والنبي صلى الله عليه وسلم قال دعوا الربا والريبة فعنده إذن يقال لا يشتري الإنسان ببطاقة الصرافة لا يشتري الذهب واضح لا يشتري الذهب ببطاقة لا بد من التقابض واضح لكن هل له يشتري بها بر أو تمر تمر لبوي وإذا قلنا أن هذا ما يحصل فيه التقابض يجوز ولا ما يجوز يجوز ليه لأن لأنه بغير جنس مع اختلاف العلة فلا إشكال في هذا لا لو كانت العلة الوزن فلا يجوز. لكن إذا قلنا ليست الوزن طيب أيضا من الصور التي يقع فيها كثير من الناس الأنبيع الذهب تأتي المرأة ومعها ذهب وتقول خذ هذا العقد وعطني في عقد آخر. طبعا أهل الذهب كما هو معروف يسألك مباشرة حتى لو سألت قلت له كم سعر الجرام قال تبي سعر البيع ولا سعر الشراء عندهم سعر بيع وسعر شراء فإذا جاي يشتري منك هذا العقد لو شريته منه يمكن يبيعك إياه بسبعمائة وإذا جاي يشتريه منك يشتريه منك يمكن بربعمائة وخمسين تقول له أنا شاريه أمس لسبعمائة. قال عندنا سعر بيع وسعر شراء. ولربما قال لك أنا أصلا سأذهب وعي صياغته. فالشاهد أن بيع الذهب بالذهب الذي يحصل في كثير من الأحيان أن الإنسان يأتي بذهب معه ويقول له تفضل خذ هذا الذهب. خذ هذا الذهب. ثم عطني مكانه. طبعاً ما هو معطيه متماثل وهذا الذهب أيضاً فيه خرز وفي أشياء ويحسب عليه الصنعة فهو يقدر له شيئاً هو ينظر إلى أن سعر الشراء من الزبون هذا 450 ريال ويجي يعطيه عقد دونه في الوزن ويقول له خذ هذا هذا عندنا 450 ولو جيت بعدها بساعة وقلت له اشتره مني قال 250 250 لاحظ، فمثل هذا لا يجوز، لا يجوز. ما كيف يصنع هذا الإنسان اللي عنده ذهب؟ نقول للبيع هذا الذهب على هذا أو على غيره ويقبض الثمن. بعضهم يقول أبيع عليه ويعطيني مباشرة. نقول له لا تبيع عليه وتقبض الثمن. واشتر بالثمن بعد ذلك ما شئت. واضح؟ وأما إذا أردت أن تبيعه بذهب فيجب أن يكون مثلا بمثل يوزن ولا يحسب فيه أجر الصنعة أجر الصنعة شيء آخر هذا بيع ذهب بذهب واضح وكذلك أيضا لو أنه كثير من الناس قد يرهنون الذهب ويقترضون من صاحب المحل مال وهذا كفير ويقول له إذا ما جبتك طبعا هو شو سوي له بعدين شو الطريقة اللي يعملونها صحاب الذهب عشان يستفيدون ماذا يصنعون كيف ياخذيش هو ياخذ مبلغ عليهم لكن كيف ياخذه هو الآن جاء هذا الإنسان قال أنا أبغى منك خمسة ألاف ريال وهذه الحزام من الذهب رهن عندك فضل ماذا يصنع صاحب الذهب علشان يستفيد بهذا القرض شائعة هذه في التعامل ماذا يصنعون كيف شلون يعيد تصنيعه علشان يحتال عليه ثم واش تسوي؟ ياخذ الذهب ويعطيه فرق الثمن لو فعل هذا فإنه لا يجوز الذهب الآن هذا الإنسان اللي اقترض هذا القرض واستوفى منه هذا الإنسان بالذهب بال... واضح فحتى لو أعاد له الفرق فإن هذا لا يجوز لأنه يجب فيه التقابض واضح ولهم صور وأشياء من الحيل اللي يحتالون فيها على الربى في مثل هذه المسألة كذلك من الصور الربوية اللي يعملونها الآن الشراء بهذه البطاقات بطاقات الفيزا والبنوك الربوية يعطيه مهلة مثلا لمدة أربعين يوم ويقول له إذا ما سددت المستحقات التي عليك ديون هو يعطيه سقف معين، مثلا 20 ألف، 30 ألف حسب ال... يقول إذا ما سددت خلال أربعين يوم يبدأ العداد يعد نسبة معينة من الربا. هذه لا يجوز أصلا العقد باطل. طيب لو جاء إنسان وقال أنا ما أبغى آخذ منهم ما ما ما, ما أزيد على الأربعين نقول العقد باطل. لا يجوز استعمال هذه البطاقة. واضح طيب ومنهم من بعض من يسمي نفسه بالبنوك الإسلامية ماذا يصنع حتى يحتال نعم لا لا أنا أقصد الفيزا التي ترتبط بهذه البنوك الربوية التي يأخذون عليه زيادة إذا لم يسدد خلال المدة المعينة لا يجوز استعمالها في جميع الحالات طيب بعض البنوك اللي تسمي نفسها بنك إسلامي ماذا يصنعون؟ يقولون حن ما ناخذ عليك شيء قعدت أنت الآن ثلاثة شهور ما سددت البنوك الرباوية تاخذ عليك المفروض بهذه المدة ألف وخمسمائة ريال مثلا حن ما ناخذ عليك شيء لكن سنبيعك سلعة من جيد تشتريها طيب كيف تبيعون هذه هي قيمة السلعة كم أصلا؟ قيمة سعة بلف ومئتين ريال قالوا حنا نبيع كياها بالأقصد بلف وخمسمائة ريال أنا ما أبغاها قالوا لا تشتريها طيب ما يجوز هل ثلاثمائة ريال هذه منين قالوا هذه نعطيها للجمعيات الخيرية هذا موجود وهذا لا يجوز هذا ربا هذه مثل اللي الله يكرمكم تزني وتتصدق يأخذون مال الناس بالباطل ويجون يتصدقون به زعمهم فهذا لا يجوز. كذلك لو أن بعضهم جاء ووضع رسوما على هذه البطاقة حط عليها رسوم. ينظر في هذه الرسوم إذا كانت كما يزعم أنها فعلا يعني التكلفة للخدمات التي قدمها فهذا يجوز. لكن أحيانا تلاحظ أن هالبطاقة يعني أخذت يعني الرسوم أكثر من المعتاد. فمعنى ذلك أنه احتال من أجل أن يأخذ مقابل ما تأخذه البنوك الربوية وسماها رسوم فإذا كان كذلك فهذا لا يجوز نعم وخذ من الصور يتفننون يتفننون في أنواع المعاملات المحرمة الربوية مثل هذه القروض اللي الآن يقرضونها قرض البركة أو المبارك أو أسماء يعني لا تدل على مسمياتها لا تدل عليها مسمياتها فياكل الإنسان هو بحاجة إلى مليون ويقول له أنا تعال أنا ببيعك الحديد وهذا الحديد قيمته مليون وثلاث مائة ألف الأقساط وبعدين وقلني أنا ببيعلكها في السوق بإعتبار معرفتي وعلاقاتي بالسوق وأبيع لك ياه مليون تفضل وقع الأوراق ويالله تفضل هذه المليون جتك باقي عليك ثلاثمائة ألف ريال لو سمحت على الجدوى الحقها تسددها وها ينظي موعد ما سددت مسكين يعني طلع بماذا ما الفرق بين هذا وبين الربا الصريح ما الذي فرق وبعض البنوك كما ذكر لي بعض اللي تعامل معهم قالوا له قالوا له لما رأوه مستعجل يبغى يحصل على السلعة سيارة مثلاً ما قالوا له ما يمدينا قبل يوم السبت قال أنا أريدها قبل يوم السبت ما أبغى أنتظر نهاية الأسبوع فقالوا له تبي خذ القرض المئة مئة أو كذا أعطيك إياها الآن. هذا القسم الإسلامي هنا فهي حيال على الرباء والله المستعان طيب كيف بنك إسلامي حتى يتميز عن غيره ملوك الربوية من أجل أن يتميز ما في إسلام قصدك حقيقة إعاد هذه مسألة ثانية ما نستطيع أن نعمم الأحكام لأن عندهم معاملات صحيحة وعندهم معاملات وعندهم لجان شرعية وهذه المسائل يعني يختلف فيها اجتهاد الناس لكن ينبغي أن تكون اللجان الشرعية مستقلة عن البنوك هذا الذي ينبغي أنه يكون ما تكون اللجنة لها علاقة بالبنك ولا تتقاضى منه شيء اطلاقا لجنة مستقلة يرفعون معاملاتهم إليها، إما متبرعين يختارون أن يقولوا لوجه الله جزاكم الله خير علشان هالقمة، وإما ناس يتقاضون رواتب أو كذا من بيت المال، مال للبنك فضل عليهم ولا سلطان ولا إعطيات ولا رواتب ولا ولا شيء، هذا المفروض. أيضاً أيضاً هم قد اللجنة تصدر أشياء والتطبيق شيء آخر هذا موجود نعم ماشي الحال على كل حال من الناس من يكون مجتهدا فكل من اتقى الله عزوجل قدر استطاعته واجتهد ولم يكن متجارياً مع الهوى وهو مؤهل فعنه تبرأ الذمة بتقليده، جيد؟ تبرأ ذمته، تبرأ ذمة من قلده ومن يثق بدينه وعلمه، والناس يختلفون، الناس يختلفون. على كل حال أكثر شيء رواجا في هذه السنيات الآن البنوك الإسلامية بعد أن كانت حلم من الأحلام أنا حضرت محاضرة سنة 1398 هجري في هذه الجامعة جامعة البترول كانت عن البنوك الإسلامية وكنت أنظر في الموجودين وأنا صغير لكن كنت أنظر في الموجودين وأنظر اللي يلقي فكنت أجد شيئا يتردد في نفسي أن هذا في وادي والعالم في وادي وأن هذا الطرح يعني هو من الأحلام أين أنت البنوك الإسلامية نعم والآن أصبحت البنوك في البلاد الغربية تتسابق وترى أن هذه يعني طريقة رائجة التسويق وفي الأرباح والمكاسب وقد قال قبل سنين أحد الاقتصاديين الغربيين إن لم تقوم البنوك الإسلامية في البلاد الإسلامية سنقيمها في الغرب ليه لأنها زي ما أنتم شايفين هي حصل لهم أرباح مزيادة بطرق يلتفون فيها على اللباء مثل الكاتبين على كرتون السمك مذبوح على الطريقة الإسلامية قد أكون متشدداً في هذا لكن غاية ما أقوله كل من اتقى الله عز وجل واجتهد ولم يكن متجارياً مع الهوى فإنه فإنه معذور والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها لكن في مطلب أساسي مهم وهو أنه لابد لابد من من أن تكون اللجان مستقلة على البنوك ما هو كل بنك عنده لجنة هو الذي يمولها وهو الذي يعطيها ويصرف لها رواتب وأشياء هذا ما يصلح نعم كيف أي أي إذا سحبت نقدا قصدك إي إذا سحبت في غير البنك اللي أنت في حسابك ها لا بس الحالة ديك يتحمل اللي كان بحسابك عندهم هم اللي يتحملونها المبلغ هذا ما يأخذون عليك ولا لا؟ أهلا إيه إيه بطاقة الفيزا نقول ما يسحب فيها نقدا لأن يأخذون 37 ريال تقريبا فهذه لا يسحب فيها نقدا ليست كذلك ليست كذلك هذا كثير هذا كثير وكذلك أيضا البطاقة العادية هذه إذا صرفت سحبت من غير الفرع اللي عند فيه يأخذون عليك مبلغ أظن يمكن يصل إلى سبعة ريالات ولا لا كيف من غير بنكك أنا قلت الفرع من غير البنك اللي أنت فيه جيد من غير البنك يأخذون نحن نقول أصلا لا تفعل لأن أصلا مالك عند هؤلاء وتحصل عملية مقاصة بينهم وهنا قد تكون المسألة يدخل فيها شيء قد يدخل فيها شيء من الربا وإن كان لا يقطع بهذا لكن يبقى فيه أنه إذا كان ذلك البنك ربوي فهذه إعانة لهم هذا أقل ما فيها ترى ما بننتهي نعم فضل إيه كيف على البطاقة قصتك على البطاقة أنا ذكرت هذا قلت ما يؤخذ من مبلغ يسمونه رسوم اشتراك إن كان بالتكلفة على قدر التكلفة فهذا جائز وإذا كان أكثر من التكلفة فهو حيلة جيد فهو لا يجوز ولا يجوز الاشتراك فيها أما إذا بذلت مجانا فلا بأس من استعمالها في البنوك التي لا تتعامل بالربا يعني التي لا تأخذ عليه زيادة يوقفون عليه البطاقة جيد هذه لا إشكال في استعمالها لك لا يسحب منها نقدا لا يسحب بها نقدا نعم على كل حال ينبغي أن تكون مستقلة في كل شيء في كل شيء ما ترتبط بالبنك والبنوك تعرض ما عندها على هذه اللجان إما لجنة موحدة أو عدة لجان تعرض عليها البنوك بعيدا عن أي شيء آخر بس حتى قبل ما نجاوز موضوع الصرف هذا السؤال عن الصرف الريالات يقول مئة مثلا أعطاه سبعين ريال وقال سأعطيك لاحقا ثلاثين ريال الآن عملية الصرف هي عملية بيع كما ذكرنا وهي عقد نعم فهذا لا يجوز يحرم لابد أن يكون مع التقابض واضح؟ مع التقابض فيأثم بهذه الطريقة ولا يجوز لكن هل يصح فيما حصل فيه التقابض؟ الجواب نعم أنه يصح فيما حصل فيه التقابض ويبطل فيما عداه عدا. يعني لو عطاه الثلاثين فيما بعد في الباقية وقال له خذ هذا للك قال له لا طريقتنا هذه خطأ واضح نعم اي اي اللي يجي ياخذ بطاقة تبع المعلومات للبنك او كذا بدل ما تصف سيرة ويقول لك انا اروح اخذتها ابيعلك اياها قيمتها بعشر ريال انا لك اياها مثلا خمسة عشر ريال فهذا لا يصح لا يصح لأن مثل هذه ليس من شأنها أن تشترى أصلاً وليست معدة للشراء ولا تباع ولا ينتفع بها من حيث هي وليست مقصودة لذاتها فهذا الإنسان كأنه قال أنا جيد دفعت عشرة بخمسة عشر يأخذها منك هي صورة هكذا كذلك بعض من يأتون مثلا للمرور أو التأمين أو كذا ويطلبون بنك معين وأنت ما عندك حساب في هذا البنك فيأتي إنسان عنده حساب وجالس للناس تعال كم تبي 200 ريال تفضل حط 10 عليها فهذا ربا لا يجوز كذلك بيع الديون بي... لغير من الدين عليه نعم فهذا يحتالون وكذلك بيع ال الأشياء التي المقررة للإنسان قبل أن يقبضها لو قيل هذا الإنسان لك أرض مثلا توها ما بعد طلعت ولا بعد طبقت له الأرض ولا شيء جاء بنك أو شخص وقال له هذه الأرض وهذا الناس يسألون عن يعني الأسبوع الماضي واحد باع بست مئات ريال أرض ثم ظهرت الأرض فهو يسأل يقول الآن ذاك أشغلني يريدني أن أفرغ له ست مئات ريال لاحظتم فالشاهد ان الان لو جاء مثل هذا الشيء عطاء من الدولة مثلا ارض او طعام او ملابس او كذا قبل ان يحصل عليها فجاء انسان وقال انا اشتريها منك انا اشتريها منك طبعا بيشتريها باقل هل يجوز له أن يشتريها أو بأكثر أو بقيمة المثل قال أنت محتاج وأنت كذا وأنا ما علي وأنا ما مستعجل أنا بشتريها منك بقيمتها كم تسوى الأرض في لا يجوز هذا ما ملكها نعم ما ملكها وفتاوى الصحابة تدل على هذا أيضا لو أنه جاء هذا الإنسان وظهر يعني قدم للبنك العقاري واضح فيأتيه البنك ويقول أنت اعتمدت أوراقك وأنت في السراء خلاص يأتيه بنك من هالبنوك أو تاجر أو غيره ويقول أنت القرض لك ثلاثمائة ألف ريال خذ مئتين وخمسين ريال وعطينه مستندات يجوز هذا أو ما يجوز ما يجوز هذا ما يجوز وكذلك مسألة قلب الدين أيضا الصور كثيرة جدا والناس يتفننون في هذا كذلك يسأل الأخ عن الحوالات رواتب الشغالات مثلا وغيره وهذه مشكلة أيضا يعني أنت الآن تريد أن ترسل بالрубية لذلك الإنسان اللي العامل أو تريد أن ترسل بالربية أو تريد أن ترسل له بالدولار واضح؟ هذه 300 دولار تريد أن ترسلها لأهل هذا الشخص أو كذا البنت يقول لك أنا ما أرسلها بهذه الطريقة أنا ما عندي ربيات أنا ما عندي ريال قطري أنا ما عندي ليرة لبنانية مثلا الآن بهذا لكن أنا أرسل بعملة أخرى بالريال واضح طبعا العملية الآن هي عملية صرف في نفس الوقت وحوله. فما الذي يحصل أن تقول أنا أريد أن أرسل أو حول لفلان مئة دولار مئة دولار هي ما تتم القضية بهذا الشكل هو بياخذ منين هو بياخذ من حسابك مثلا أو منك نقدا ويقول لك أنا أقوم بإرسال هذا بالريالات مثلا ما عندي ربيات ما عندي كذا ما عندي كذا المفروض قبل هذا أن تتم عملية صرف تشتري أنت ربيات ثم تحولها يقول لك البنك أنا ما عندي ما عندي هذا الشيء من أهل العلم يرخص في هذا ويقول هذا ما تعم به البلوة فيه إشكال كبير ماذا تصنع تعم به البلوى أو أن العملية أصلاً كأنك أنت وكلتهم بالصرف والتحويل عنك لكن أقول إذا استطاع الإنسان فعلاً أن يصرف يصرف ما استطاع طيب يرسل بنفس العملة يحول بنفس العملة التي متاحة في البنك بالريال بالريال واضح؟ أه طيب نحن ودنا نقرأ في وبعدين نجاوب على الأسئلة في مجال الوقت أصلاً انتهى إيش رأيكم ها نقرأ زيادة ولا نجيب على الأسئلة نتوقف عاد أنت الآن ما جاوبت نقرأ ولا ما نقرأ جبت سؤالك أي نعم ماشي الحال؟ نعم تضل اي إيه نعم احيانا تجي صاحب البقالة مثلا كذا اي هذا ما يصح ما يصح بطل وكذلك ما يفعله بعض الناس يجي لصاحب البقالة مثلا ويقول له انا الان بحاجة لمال لان المحل اللي جنبك هذا ما عنده الطريقة اللي الآلة التي يشتري فيها بالبطاقة، فأنا بحاجة الآن لمائة ريال، أبغى أشتري من هذا المطعم، خذ بحسابك من بطاقتي مائة وعطني مائة، يصلح هذا إذا قلنا أن هذه ما تمثل التقابض، يصلح ولا ما يصلح؟ ما يصلح، هذا يفعلها بعض الناس، هو الكلام في الحساب الجاري ما في إشكال، كلام في الحساب الجاري، ما هو بس بالفيزا. إذا قلنا إن هذا لا يعتبر تقابض وإذا قلنا لا إنه مباشرة يقطع من حسابك صح ما ينزل بحسابه لكن يعتبر مستحق له ومضمون وأنه كأنه بمنزلة في حسابه من نظر إلى هذا قال يجوز لكن ذكرتكم الملحظ قبل قليل نفسه قال دعوا الربا والريبة والأصل في هذا الربا أنه محرم مع أن الأصل في المعاملات الحل ولهذا قالوا استثني منه العراية مثلاً كيف كيف نحن نقول له يا أخي يسحب من الصرافة لكن أنا أتكلم عن البائع يروح للبائع جيد فهي العملية كأنها تمت عملية صرف مع البائع ما هم البطاقة الصرافة أنا ما أتكلم عن بطاقة الصرافة أنتظر بني هذا بطاقة الصرافة جائزة ما فيها شيء أنا أتكلم عن البائع يذهب إلى البائع ولا يشتري منه هو يقول له أعطني مئة ريال وخذ من حسابي، هل هذه الطريقة يعني هو حسابه ما هو عند البطاقة ولا ما هو عند البائع، صحيح؟ فإذا جعلنا هذا ليس بمنزلة التقابض نقول ما يجوز، وإذا جعلناه بمنزلة التقابض قلنا يجوز، إيه نعم، كيف؟ فاتورة إيش؟ إيه؟ تفاترات الكهرباء تسأل أي هو معه 150 يبقى النظر في نفس المسألة إذا كان هذا ما ينزل على حسابهم مباشرة هكذا ولا أنه ولا أنه يوقف إذا كان ينزل مباشرة فهذا تقابل هي قبلة العملية لكن هل فعلا نزل بحساب شركة الكهرب لا لا حتى لو حولت لأي إنسان يعني الآن لو تشتري من عند البائع بالبطاقة طيب لو تنظر الآن تطلع تشفي حساب مباشرة حصلها مخصومة لكن هل نزلت بحسابهم لا أي يجيك رسالة بعدين ما يجيك رسالة الآن لا لا لا لا أبدا أنا أسدد بالبطاقة ولا أجيني إلى بعد يوم ونص كيف خلونا نعطيكم التصور كيف أي أي مع, مع الراجحي طيب ممتاز إذا كانت كما تقول عند الراجحي مثلا مربوطا مباشرة بشركة الكهرباء أو الهاتف زين وينزل مباشرة عندهم فمثل هذا يصح أن تسدد الغيرك بالبطاقة وتأخذ منه النقود إذا كان كذا إذا كان لا ما ينزل عندهم مباشرة فيقال فيها كما سبق أن هذا لا ينزل منزلة التقابل واضح لا لا طبعا هو ضامن حقه ما في كلام فهو يعطيك لأنه العملية مقبولة تمت العملية بنجاح واعرف هذا الشيء والقضية مفروغ منها لكن الكلام النبي صلى الله عليه وسلم قال هاء وها هل هذا هاء وها ولا لا من أهل العلم قال نعم واضح لكن هذا قد نجيزه في بعض الحالات الضرورات مثل اليوم واحد يقول أنا الآن في بلد أوروبي ومضطر وما معي دراهم وسأسحب ببطاقة الفيزا أمواله وكذا وهذا السحب سيؤخذ عليه مبلغ في مقابله أنا ماذا أصنع أقول له أيضا حمل النقود خطر واضح ماذا يصنع هذا فالضرورات لها أحكام وإذا ضاق الأمر اتسع نعم والامور التي تعوم بها البلوى كذا لكن في امور يمكن الانسان يتجاوزها نعم فعند يقول والله أنا متعي لا روح للصرافة البنك اللي أنا فيه ولا هذا لألي أطلت عليكم أنا كان ودي اليوم نقرأ حديث في باب الرهن وما تعلق ايضاً بال لكن لا بس لا بس استغفر الله نعم أجيب على اسئلتكم كما تحبون أنا الوقت كيف إذا قلنا يا أخي إنه يدخل حسابهم مباشرا هذا لا أشكال فيه تأخذ منها 150 وتسدد له يا أخي يستطيع أنه يذهب إلى الشركة للمركز الرئيسي في الشركة اظن او مدري وين عندهم قسم يقبلون منه مباشر ولا يكتعون باي ساعة من الليل او نهار ولا لا الاخذيب يقولي نعم اذا نزل حسابك في مبلغ اي اي هم يزعمون يقولون بأن هذا يكلفنا فتح الحساب جيد ويرهقنا من غير ما نستفيد منك لأن ال... الذي يبدو أن هذه الأموال اللي حين نعطيها البنوك إنها إيش قرض قرض لهم قرض و... ولهذا هم يضمنونها على كل حال ما هي ودائع وينسموها وديع فالشاهد أن في مثل هذه الحالة هم يقول لك يا أخي الآن هذا فتح الحساب ما هو على قروضك ولا شيء أنا لا أستفيد منك شيء زيد حسابك ما فيه الريالين ومرهقنا ورايح وجاي وكل شوي جايب فمدخل البطاقة وطلع كشف حساب وحنا يا أخي قاعدين نشتغل لك نأخذ عليك هذا المبلغ هكذا يقولون الأولا لهم والأورع والكذا أن لا يفعلوا هذا لا يفعلواها لكنهم يقولون هذه تكاليف عمل نحن نغتفرها نسقطها عن الآخرين باعتبار أن أموالهم نشغلها ونستفيد منها أصلاً كيف الحد الأدنى إيه عشان يستفيدون إنه إيه؟ أيه لا أنت من تحطى وديعة أنت حطى قرض عندهم لأنهم يضمنون الآن لو جاء هذا البنك اللي أنت حطيت فيه الآن المليون وطلعت أنت من هنا وجاءوا سراقوا وسرقوا البنك أو احترق وأموالك اللي بعينها جايبها أنت بكيساتها احترقت معها اتطالبهم ولا ما اتطالبهم أجب من غير تفريط ما فرطوهم ما طالبهم؟ أنت جبتهم قلت اسفضل وهذا حطوها بحسابي وجو جيد وقالوا أبشر وخذوها منك ما دروا أم لا احترق البنك ليش طالبهم؟ ما فرطوا احترق البنك الله ليفكهم هم بعد ما جوابين أنفسهم إذا كان وديعا ما طالبهم، لكنك الواقع تقول أطالبهم لماذا قلت أطالبهم لأنه قرض هذا اللي صاير فالبنوك تضمن لك فإذا كانت تضمنها فيه جيد وإلا معروف أن الأمين إذا ما حصل منه تفريط فإنه لا يضمن وسيأتي هذا في بعض الأحاديث في أبواب المعاملات إن شاء الله يقول حديث فدع الربا والريبة هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو هو منطف على عمر الذي يحضرني أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأراجع نعم أنه وقف على المنبر خطب الناس وقال لهم الله حرم الربا فدعوا الربا والريبة والحديث ذكر الحافظ بن كثير في الكلام على آية الربا يمكن أراجعها إن شاء الله وأخبركم هل كان الرهن عند محلات الذهاب محرم أو إلى الصور غير محرمة ما يجوز رهن إذا لأن نتيجة إذا يعني ما وفى هذا الإنسان سواء أخذ منه ذهبا أو أخذ منه نقودا النتيجة ما هي أنه سيبيع هذا الرهن مثلا أو يأخذ هذا الرهن مكاله فما يكون هنا فيه تقابض واضح أعلم الله أعلم صلواته